ودل غياب دلوقتي ولا بعد شويه 8 غياب 12 الناس اللي بتيجي دي يعني زي تتغرم بتيجي متاخرين زي المفروض طيب كنا وقفين على ايه بقى يا سيدي كنا نتكلم في الحشية عن والمرض من العلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من امر دينه الذي لا حياه له الا به لا حياه له الا به عايزين شيخ يدل على هذا الكلام اقصد بعلمك طاج ممكن تنزل تفضل ربنا ي... يقويك على الامتحان ها كده الشاعر تقول ففوز على طول كده الفاء انت بتبتدي وبالفاء كلام سيدنا علي تطحن وطحن كده وتقول ففز ما سيدنا علي ابن ابي طالب ما الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنهم والجاهلون لاهل العلم اعداءه يقول لك ما, لك ما الاهل العلم سيبك منهم ده بيفهموش حاجة للعلم إنما الجهلة هم اللي بيفهمو أهل العلم بيفهموش حاجة سيبك منهم إنما الجهلة يا سلام عالجاهل وجماله يورس الفهم كده و... وتلاقيه كده يعني حاجة ماشي كده جاهل كده حاجة <تصفيق> ابنها ما خلينا فعل ايه قاموا في مسجد بس في الشارع لا بلفوا في, في المسجد بس في الشارع لا آه. طيب الشرعيه بقى طبعا هم اللي هم في الشارع ايم شاولا الشرعيه نشوف هيدوق فين ففوز بعلم تعش حيا به ابدا فالناس موته أهل العلم أحياء وقال الشفعية رحمه الله نفس المعنى برضه تصبر على مر الجفى من معلم فإن ثبوت العلم في نفراته من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته عيات المرء والله بالعلم والتق إذا لم يكون فلا مش عارف إيه كده لحياته إيه كلمة سيطة الكلمة ها فلا اعتبار لذاته ها البيت الرابع بقى فمن فاته التعليم في وقت الصبة فكبر عليه أربعا لأنه إيه؟ مات لوفاته فكبر عليه أربعا لأنه متوف لأنه مات فكبر عليه أربعا لوفاته الناس موتوا أهل طبي الرباع هو طبعا قال هنا ثم النفقة في ثم تعلم العلم وتعليمه بل جهاد عنده أفضل الحاجات هو أن تعلم علمه وتعليمه وقلنا أن ده قول الأئمة الأربعة وإن لم يظهر هذا في كلام الحش من حديث مفقه وتفسير بيقول في الحشة وأصول اسمعنا الأصول يعني لذا يبقى عندك أصول شوية باش ماشي ملخبط تلاتة اشتعق عشان اللي هيفهم بيها الحديث والتفسير قرآن والسنة هتعرفهم غير باللغة والأصول غير اللغة والأصول مش هتفهمهم هتفضل مقلد طول عمرك لازم تفضل مقلد إما ما لو عرفت الأصول واللغة يبقى في احتمال افضل العلوم اصول الدين يبقى هنا الاصول يعني العقيده يعني قصده بقى لازم اصول الدين يبقى قصده التوحيد ثم التفسير ثم الحديث ثم اصول الفقه ثم الفقه ايوه انا بقى ترتيب غير مسبوق ما شفتوش حد قبل كده صح تضير العلوم على بعضه فافضل العلوم أصول, اصول الدين ثم التفسير وهنا طبعا ايه يقول لك القران افضل حاجه وبعد يعني دراسه الحديث وفكر السنه يعني دراسه الحديث وتطرق القران ويجوا ايه اخوانا اللي بيقادوا يقروا الحديث واستدلوا بيه وسايبين كل حاجة تانية ويقروا نيل الأوطار والحاجات دي يقولوا يوما ندعو كل أناس بإمامه يبقى إمامه إمام المو... بتوع الحديث مين النبي صلى الله عليه وسلم مش كده طب وإمام بتوع القرآن مين هو السنة, السنة الحديث ولا السنة دي عقيدة وشريعة مأخوذة من القرآن ومن الحديث ومن الأدلة الأخرى العاشرة ولا الاثناشرة عزيم عندنا فهم شوية أصحاب الحديث يعني أهل الالتزام السنة المأخوذة من الأدلة كلها هم دول أهل الحديث اللي هم أهل السنة مش أهل الحديث اللي عارفين الأسانيد وده طبعا مفوش زم للعلم الحديث احنا بس بنحطه في مقامه يعني فطبعا معرفة العقيدة وده برضو مش معناه معرفة البدع والردود عليها ومسائل العقيدة المختلف فيها واللي ملهاش معنى أو يعني مفهاش فايدة من دراستها والحاجات اللي زي كده باخبطنا في حاجات معينه ايه بقى ايه اللي في العقيده ملوش لازمه خد ها شبهه وماتت في احتياج ان انا ادرسها اصلا ليه ممكن بعض المتخصصين ان يكونوا متاهبين لاي حاجه ايه ولكن نوادر من الناس يقعدوا يناقشوا المساله اللي اختلف فيها الصحابه هل النبي راى ربنا دايما في راسك ولا بفؤادك يعني في النهايه افرض وصلت لاحد ال- وادمي يقولوا هل الجنه والنار موجودين دلوقتي ولا لسه يجوا بعد كده يخلقوا بعد كده يقولوا هل هنعذب بيه اجسادنا دي ولا اجساد اخرى مش بيدوروا نحن نعذب والعاذ بالله بيدوروا بقى يعني يعني الحاجات دي كلها ما مش دي مقدمة ولا حاجة مش دي المقدمة المقدم اللي هو قال عليه هنا اللي هو الإيمان والتوحيد وأقسامه وما رضاه الله من المعاني التي ينبغي أن تعرف وأن يصدق بها وأن نعمل بمقتضاه اللي تؤثر في القلب فيعمل المرء المقتضى الأصول الأصول اللي جات اللي جات في الأحاديث اللي النبي تكلم فيها صلى الله عليه وسلم إنما اللي النبي ما تكلمش فيه ده معناه يا إما البحث فيها يعني أقل شأنا مما تكلم فيه أو إنه ينبغي أن لا يبحث فيه يعني مش هتخرج عن الاحتمالين العقليين دول مدام النبي ما تكلمش فيها صلى الله عليه وسلم هي من أمور العقائد فيبقى لها الاحتمالين دول يعني إن هي أقل شأنا فالإنسان ينشغل بغيرها أفضل أو إنه ما ينبغيش التكلم فيها يعني ما نتكلمش فيها بقى خلاص يبقى أفضل العلوم أصول الدين نعم الفقهاء تكلموا فيه فرعيات إن كان ينبني عليها عمل تبقى دي في المهمات ولو لسه ما وقعتش إنما لو ما ينبنيش عليها عمل ننظر إذا كان لها فائدة في تكوين معرفة الإنسان بقعدة بطريقة استدلال بكذا بكذا يعني لها فائدة يبقى ينبغل التكلم فيه تحصيل الفائدة دي يعني إن كان ملهاش أي فائدة يبقى ده يعني خلاص الشيخ وسام قحيل قال من الطرف الفقه من الطرف الفكري الطرف بالتاء ها ده اش على عامه هتتدرب كان في حاجه الواحد يتدرب بها ماشي بس يعني يقل هذا في امور العقيده والعقيده فيها خطوره من تشويش الذهن ويثاث الشبهات ونحو هذا ما فأفضل العلوم يؤصول الدين ثم التفسير ثم الحديث ثم وهذا طبعا ما يقولش القرآن ثم القرآن يعني لأنه وإن كان لو قال القرآن يقبل على اعتبار نيته إنما مش من الأدب يعني يقول ثم القرآن مجيش القرآن بعد ثم لأن مش المقصود تعظيم القرآن أو عدم تعظيم وعلم الحديث علم التفسير يعني العلم بما في القرآن عموما ثم التفسير ثم الحديث ثم أصول الفقه ثم الفقه قال الشيخ من ترك الأصول حرم الوصول من ترك الأصول حرم الوصول ومن ترك الدليل ضل السبيل ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتابة والسنة دلوقتي بقى يبقى هنا أنكر التقليد ذنبه كده يفهم كده يعني لا بالنسبة للأمة لبنوع الأمة يبقى لابد الناس تتعلم الأصول وتفقه عشان تأخذ عن الكتاب والسنة وإلا تضل السبيل إنما الطبيب والكيميائي والصيدالي والكذا والكذا إنما يقلدوا بمعظورين في هذا وإن كان مهمش الدرجة العالية آه. لأنه طبعا فرق شاسع بين المجتهد العالم وبين العمي اللي بيقلد ولكن العمي واجب عليه التقليد دي مسألة ودي مسألة يعني واجب عليه انما زي ما بيقول الشاطبي في الموافقات حتى ايه يعلو عن حضيد التقليد حضيد التقليد خلاه حضيد وده طبعا ايه يعني من الادب برضو يعني ما لأنه الحد الأدمى التقليد وبعدين يرتفع في درجة الأهلية لحد ما يبلغ درجة المجتهد الكامل فأسفل حاجة التقليد بس طبعا ما تسمع حضيد التقليد دي تقرف كده نقاعد كده زي بل واحد إما يلاقي نفسه مقلد كده عاوز يلطش نفسه بالإعلام إيه القرف اللي أنا فيه ده مش كده زيكوا كده ما شاء الله مبعثين للعلم وفيهم اسامة يحن شفتوا لانبعث العلم بالسياسة خليكوا في حضيض حتى ما فيش تقليد حتى يعني ما يجيش حتى يسمع ويقلب لا ده ده أبنى من حضيض التقليد بقى في حضيض الفيسبوك ضلال مبين الفيسبوك ده تنشغلوا به عن كل شيء فتنة فتنة عظيمة الكمبيوتر ده فتنة عظيمة عايزة واحد قوي عليها جدا ياخد منها المفيد ويسيبها بقى إنما يقعد جنبها مش قادر يقوم كان الأول يقوله على التلفزيون حتى بعض الإخواننا اللي يحبوا يفسروا الحاجات الحادثة على يقول إيه النشأ مننزل عليهم من السماية آية فظلت أعناقهم لها خاضعين قال التلفزيون التلفزيون يقفضل وقادين قدام كل شيء يقوم فطبعاً لوقتي باش حدد فرق على التلفزيون كله قاعده قدام الليه لأن فيه تلفزيون برضه وانت عايز الحاجات في التلفزيون بتطلع لك عايز أخبار تطلع لك عايز صرف تطلع لك عايز كلام كلام فطبعا كده الآية بقى معناه تغير ولا ايه نهاية مش معناه تغير اصده ان ربنا قد ينزل اشياء من الآيات ولكن ظاهر الله وعلم ان الآية موضوعها مختلف شوي ايه يعني بسه هم يحبوا ايه يقولوا حتى اذا أخذت الارض زخرفها واززينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا قالوا دلوقتي يقولوا عندنا الأسلحة النووية وممكن نفجر الأرض مش عارف متين مرة يبقى كده ايه وظننا أهلو أنهم قادرون عليها الأرض يعني الكوكب مش الأرض الزراعية أو الأرض كده أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس فقالوا يبقى كده الساعة يقربت يبقى دي من علامات الساعة وربنا يجعلها حصيدا خلاصها ينسف الجبال ينسفها يبقى كله إيه؟ قاع صف صف طبعا ما يصحش أن إيه الناس تفسر الآيات كده بالمنظر ده إلا إذا لم تتصدم يعني مع أي نص في تفسير الآية وكل اللغة محتملة هذا وما فيش أي معاني يعني متفق عليها تخالف طيب عايزين جملة الشيخ دي نحفظها من ترك الأصول حرم الوصول ومن ترك الدليل ضل السبيل ولا دليل إلى الله والجنة الا الكتاب والسنه ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن قال ان اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله ووجب تعلم العلم على الكفايه عام في سائر شرائع الإسلام يعني كل الشرائع فرض كفاية بدون استثناء فعلى المكلف البداءة بما يكثر وقوعه ويحتاج إليه الأهم فالأهم من واجبات الإيمان وأركان الإسلام يبقى واجبات الإيمان ما يجب الإيمان به لأن الإيمان بعض الأشياء يجب التصديق فيها والاعتقاد الجازم وبعض الأشياء لا يجب بعض الأشياء لا يجب الإيمان فيها مثل ايه مسائل لسا يلينها دي الوقت اشياء المختلف فيها الاشياء اللي النبي ما تكلمش فيها الاشياء الغيبية اللي ما يعني ما لم يذكر فيها دليل مش لازم نقعد نستنتج ونحتمله ومعنين نصدق بأحد القولين ونعتقده كنا مش عارفين ما هو مش واجب يعني مش واجب الليه مش فرض عيد إنما قلنا في حاجات بتبقى فرض كفاية على بعض المتخصصين علشان يردوا على الشبه لو ترقت يبقى مين واجبات الإيمان وأركان الإسلام الواجبات الإيمان الأول وبعدين أركان الإسلام وبعد كده بقيت الأشياء وقال الشيخ المشروع في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين البداء بحفظ القرآن من قولها عن شيخ الإسلام ونقلناها عن النووي الشافعي ونقلناها عن ابن عبدالبر المالكي ونقلناها عن ابن الجوزي الحنبالي مواضع كلها كلام تدل على أو يعني كلامهم أنه لازم البداء بالقرآن ولكن البداء بالقرآن بعد يعني معه بقى مش بعد معه العلوم اللي هي واجبة على سين فرض العين تؤخر هتترك العمل لما تحفظ لما تحفظ معك دي. لما تخلص الحفظ والعلوم الفرد العين تبدأ بقى فيه او يحفظ الاطفال وهم صغار احنا كنا اتفقنا على ايه في الحفظ بقى المناسبة السعيدة دي جداول فين ربع كل يوم ربع القرآن طيب المتابعة كل اتنين بيسمعوا البعض هناخد في الاسبوع عدي ايه عديش بيقول حاجة يعني نقول نراجع مثلا جزء في الاسبوع نبدأ المزايدة يعني من جزء الله الو لك اوعى حد استنوه بره انا انه علقه اهو مش عارف انتم عارفين ليه مش فاهم دفع اللي عندكم كنا ايه نقول عايزين نراجع القرآن يقولوا ماشي الحال كان عندنا مثلا ستة من الفرقة في ألماظة خدت ورد قد إيه يا جماعة قالوا ستة أجزاء في اليوم حيث أن إحنا إيه في الأسبوع يعني يبقى ستة في خمسة مثلا نخلص القرآن ونسمعه كله على بعضه بقى إيه مثلا في اليوم السادس ويوم أجازة يعني عشان يعني دول الضعاف يعني اللي عندنا عندما بقى كان عندنا الدكتور مثلا سعد فريد دكتور سعيد موسى الدكتور حمدي عبد الحكم ده الراديو بقى يعني انت مثلا مش الراديو الديسك الستوانة عايز مثلا دلوقتي عايزين صورة مثلا النحل دلوقتي تم على النحل او ايه هو بيقول لوحده في بالك يعني هو ماش يقول يعني انا عايز تسمع الدفولت ده اللي مش عاوز الحاجة اللي هي مشغالة هتبصت لأيه بيقول على طول مش عاوز قوله لا اطفي لو سمحت الصورة دي بفتح لنا صورة كذا بيقول مش محتاج مراجعة اصلا المراجعة دي يعني عيم مراجعة ايه بتاع ايه عارف ايه اللي حصل ها نعم جزء 30 جزء ايه كل يوم 6 أجزاء كل يوم 6 أجزاء كل يوم 6 أجزاء مشوا على كده زمان حصلا طبعا أنا باقي المفلوقوا يعني حوادث <تصفيق> <تصفيق> بلاش يسمعوا الثلاثين جزاء جو... أصلا مش لازم يسمعهم كلهم يمتحنوا فيه بعض ما يقدروش يقولوا اللي... إنما تسمع تسمع الست أجزاء يوميا دي مفهاش كلام الناس عايشها يعني مش مش الناس زمان ماتوا لا اخوة اخوانا اللي عايشين دلوقتي اللي سلمناهم للرجل و ما عارش عاملتهم ايه يعني اقولهم لك بالاسماء فلان وعلان وموجودين وعب... احب اجيبهم لكم هنا مرة اقابلكوا بيهم وطبعا الدكتور حمدي بيجي هنا الدرس الساعات و... وكتير يعني لو عايزين ناسك دكتور حمدي عبد الحكم هو في الحديث ومعاه دراسات في التاريخ و يعني فخر طيب بناء عليه بقى يعني عمال يعني عمال استحث ها كنا اتفقنا على حاجه ولا ما اتفقناش ها؟ ما تكملش ما ازاي اتفقنا على طيب خلاص ما علينا من القديم ان شاء الله قد ايه اولا مين اللي لسه ما حفظش نقوله او ثانيه طالع يرفعه اليوم بس مين اللي ما حفظه يعني انت مين مش شايفك انت طيب مين كمان ليه يامل؟ ليه؟ ما طبعا ما قلت الحفظ ديت اللي مخليكوا تعملوا الحاجات الوحشة طيب اللي هيحفظ جديد نقول ايه مثلا في اليوم ربع كويس؟ قولا نص ربع نبدأ بنص ربع نعايزين نبدأ بس يعني لو ثلاث ايات ما عنديش مانع بس نبدا ما هو مش عقل ان انا اطلب حاجة عالية وبعدين الناس تكسل طيب نقول اللي ما حافظوش يحفظوا صفحة في اليوم صفحة في اليوم يعني هيبقى في الاسبوع ثلاث اربع تقريبا بس عايز حفظ متقن يعني واللي حافظه ومخلص يعني نقول حزب مثلا في اليوم مراجعه بقى ولا كتير حزب <تصفيق> طيب طب خدي متوسط ها ممكن تاخد كل سحه في 7 بجزئين ايوه اهلا ان مجموعات يعني ايه يعني طيب ماشي طيب يبقى نقول اللي بيحفظ جديد يبقى صفحة في اليوم واللي يحافظ وهيراجع يبقى ربعين في اليوم بحيث يجيب اتناشر ربع يعني جزء ونص في الاسبوع ويسمع في اليوم السابع ماشي جزء ونص بس هنعاوز حفظ محكم يعني حفظ تمام مظبوط ايوه اتفضل <تصفيق> يعني كل حد يسمعوا للناس تقصد ولا كل اثنين يسمعوا لبعض او كل ثلاثه اربعه مع بعض واحد يمسك الموضوع يبقى مع ثلاثه اربعه عشان الناس زي مدرسه في هنا حد متقل يعني حافظ كويس محمد كويس مش كده طيب انا بقول نجيب الشيخ جمال يساعدهم ربنا <تصفيق> يخليك <تصفيق> <تصفيق> الشيخ من غير <تصفيق> من غير بيقولوا خرزانه ولا من غير فعلان احنا مش هنشطب عليك نقول لها شيك جمال الطلبة دي بتحفظ وعايزينك تسمع لهم يعني تلزمهم كده الشيخ حمدي طبعا كان معانا عند الشيخ جمال يعني تمد لما جب كان يحفظ جزء في اليوم و... ويصلي التراويح بالناس في نفس الرمضان بيحفظ في رمضان ويصلي في رمضان مش بيحفظ يعني حفظه وخلاص لا بيصلي بالناس بوزء كل واحد يسيماسك مسجد فعلى ما يخلص رمضان يكون هو مخلص طبعا لانه هيصلي بالناس كل القرآن جزء في اليوم مش ما كنت برضه ماشي معهم في الحفظ بس يخدش برضه الضرب وكبري بقى بس مش متعودة الضرب وشيك جمال يعني يقوله هتاخد الخمسين عصاية ولا لا؟ اقول له يعني لو كانوا خمسين يبقى لا <تصفيق> يعني لو يقول خمسة عشرة ممكن واحد يستحملهم وخلاص بخمسين كتير مش كده؟ كتير خمسين الحقيقة يعني واحد يفضل يتضرب يتضرب يعني. كتير قوي خمسين وهو بيعوز ايه جزء في اليوم يعني ده يعني ما يتنازل يبقى جزء عشان يعني احنا ايه مبتدئين يعني يسهل حفظوه على الاطفال لما فيها عتمبتد الرجال كده الشيخ حمدي بس راجل طيب مش يعني مش احنا هايزين واحد الشيخ طيب برضو بس ما ياخدش باله يعني من الاشخاص والحاجات دي يعني ده فخمه ده كبير ده دكتور في الجمعة الحاجات دي ما, يعني ما ينتبهش لها يعني فبيبقى واخد رحته كله زي الاطفال اللي بيحفظهم في ال... عنده سواء يعني. اه. انا بهد ده. اما <تصفيق> حفزتوش تمام انا اضطر بقى نستدعي الشيك ده بقى ان اعمل حادثة ورجليه وقعك. عرفش ايه ضريجة ولا. انما هننشوه ان شاء الله حد يعني حسن موجود واحمد مو ايه. بطرح ايه اما نجي نرتب ايه دي مسألة تانية انا بس نتفع على القدر هنوصل يعني ان نبدأ منين او حاجة زي كده هنقول طيب يبقى اسلام ومحمد اسماعيل هياخدوا الكشف بتاع الغياب والحضور ويقسموا الحكاية دي ويدوني تقرير بيه مين هيسمى على مين يبقى فيه تسمعات جانبية تعملهم مجموعات بتاعك وانتو عليكم تسمعوا لهم حد تاني يسمع لهم وتاخد تمام يعني المهم يبقى عندي قصة الحفز دي ماشي؟ كل واحد يتعرف حفز ايه وبقيله ايه بحيث يبقى فيه متابعة للموضوع ماشي ولا مش ماشي خلاص الاسلام هو أخوك اللي دبسك بقى لما ليش دعم. بقى انت مدرس دلوقتي يعني متعود على, ال... على العيال وحركاتهم والعقوبات والحاجات دي ان كان مسموح بالضربة عندك وادك متعود على الدرب مش مسموح بالضربة عندك تزمبه ويقفه وشه في الحيطة بتاع يرفع والحاجات دي بلو فيش مانع عايز اخش المسجد النص قاعد والنص ايه يبقى, سيدي يبقى المشروع من اللي بيقول الشيخ الإسلام المشروع في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين الأصل طبعاً اللي يتفرع عنه غيره أو ينبني عليه غيره وهنا القرآن يتفرع عنه ويعلم منه كل علوم الدين قال والأشهر عن أحمد لاعتناء بالحديث والفقه وقال ليس قوم خيرا من أهل الحديث وقال معرفة الحديث والفقه أحب إليه من حفظه وقد مدح الله الفقه فقال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وفسر بعلم الفقه قال البخاري وهو ثمرات الحديث وليس ثوابه في الاخره بدون ثوابه ايه سيدنا اللي البخاري امال ايه امال بس عاملين فتاكه وخلاص امام البخاري اه مش فاكر ايه ده يا شيخ يعني سواب الفقه موجدون سواب الحديث يعني بالحديث وطبعا هنا يعني الأشهر الأحمد لاعتناء بالحديث والفقه وطبعا كان أمين المؤمن في الحديث وكان إمام الأربعة في الفقه فهو اعلى حاجة في دي و اعلى في دي ولكن ده يعني فيه معنى تقديم دول على علوم القرآن مثلا هل ده يعني اوهم عندكو كده؟ يعني العلم بالقرآن يعني بالتفسير طبعا هو فيه علوم للقرآن بس يقوله التفسير ليه؟ لانه ده المقصود بالذات إنما الحاجات العلوم التانية زي ما تقول مكملة أو مؤدية إليه يعني فالتفسير هو طبعا أهم حاجة لأن التفسير معناه معرفة ما في القرآن ماشي يبقى هنا يعني عدم إهمال الحديث يبقى الحديث والفقه والعقيدة والقرآن زي ما قال شيخ الإسلام وزي ما قال ابن عبد البر معرفة القرآن والحديث السنة وقال ابن الجوزي بضاعة الفقه أربحوا البضائع ابن الجوزي كان من الحفاظ في الحديث, الحديث وكان أيضا من أهل الفقه وطبعا معرفة الفقه ومقدمه الأصول لأنه سبيل تحصيل الفقه مش هيبقى يعرف فقهه ويبقى يقوم فرض الكفايه وما عارفش الفقه اربح البضائع قال وعليه مدار العلوم فان اتسع الزمان بالتزيدي من العلم فليكن من الفقه فانه الانفع اه مين شيخ الاسلام ميه اللي بيقول طبعا ابن مهدي من امراء المؤمنين في الحديث برضو بس طبعا ابن مهدي لو هو عبد الرحمن يبقى الحديث اللي انتوا عارفينه اما لو كان حد تاني فالحديث اللي هو اللت والعجن والكلام فاضيع الوقت واللغو والحاجات دي الحديث ليه يعني ليه او حديث ديه شجون او حاجات زي كيف ها لو ترقى شويه شيخ الاسلام خلفه في ايه يا سيدي قال ايه ها على؟ عدم اعتمائه كان بيندم معاه هو يعني معرفة القرآن ده ما هو أهم حاجة يعني معرفة الإجمالية لكل القرآن ده من أهم الأمور ولكن القرآن هو فيه العلوم كلها يعني معرفة التفسير ده طبعا والله أعلم مفروق منه وزي ما قال كده يعني أصول الدين وقلنا المهمات الواجبات منه وبعدين التفسير وبعدين الحديث بمعنى معرفة ما في الحديث المتون المعاني مش الأسانيد الأسانيد ما بقتش مهمة دلوقتي زي زمان زمان كان دراست الأسانيد معناها إيه؟ إثبات أدلة الشريعة مش كده؟ أما الآن ما خلاص بقى لا في أساند ولا جرح وتعديل ولا بتاع الكلام ده كله كلام وهمي كده وهمي بيعني إن أنت تتوهم صحة حديث ولا تتوهم ضعف حديث هذه خلاصة المطلب دلوقتي يعني وطبعا العلماء ما تركوش حاجة من المهمات في العقيدة أو في الشريعة علشان لسه هندورها على أدلة مش موجودة إنما تيجي أهميته في مسألة محدثة قد يكون فيها حديث ودي طبعا من الحاجة نادرة جدا مسألة محدثة ممكن يبقى فيها حديث يدل على حكمها فيضطروا يحاولوا يعرفوا ايه الحديث ده صحيح ولا ضعيف فدي أهميته فهو مهمة برضو بس مش زي زمان زمان كان دراسة الأسانيد معناها معرفة الأصل الثاني من أصول الإسلام يعني الإسلام كله لن يعرف إلا لم يعملوا الشغلانة دي لأن القرآن لوحده هيؤدي بينا إلى بعض المعاني المجملة بعض المعاني طبعا الواضحة المؤكدة وكثير من المعاني المجملة وعليم في النهاية على إني أتيت الكتابة وإيه؟ ومثليه معه أو ومثله معه حتى على رواية ومثله معه يبقى المثل الثاني ده ما مش عارفينه في كده آه يبقى طبعا مع إثبات السنة إثبات الحديث ده كان في غاية من الأهمية ملهاش مثيل بعد كده خلاص الأمر بقى اختلف دلوقتي في زماننا بعد انتهاء الجرح والتعديل يعني بعد ابن الصلاح أو على الأكثر بعد ابن حجر العسقلاني الأمر يعني شبه إيه انتهى إنما بقى فيه الحاجة اللي أنا بقول لكم عليها دي يعني الهمية الكبرى يعني طبعا انه المسائل المحدثة يبقى فيه ادل والكلام ده طبعا يختص بالفقه وحده اما العقيدة والاخلاق من جزء الشريعة من قسم الشريعة مفهومش اختلاف فيش حاجة تجد يعني ولا في حاجة تجد فيش حاجة تجد تقريبا فيبقى دي أهمية الأساند إنما معرفة ما في القرآن ومعرفة ما في السنة دي معرفة إجمالية لأن دول يشملوا كل حال كل أنواع دي طب إيه بقى مما استنبتنا الكتاب والسنة عندنا عقيدة وعندنا فقه وعندنا أخلاق وبرضه مش هيه مش هتقدر تقلل شأن واحدة من دي آه. أصول الدين ثم التفسير ثم الحديث ثم اصول الفقه ثم الفقه مؤخر الفقه يعني كان الجواز مسكنا الفقه ماو اربع الفقه بعد معرفة التفسير والحديث واصول الفقه قصد ايه ستره الزنه هو لا ما استغرقش الزمن ولا حاجة يعني هنا طبعا أصول الدين اللي هي العقائد الواجبة دين مقدمة يعني فيش كلامة وبعدين التفسير معرفة ما في القرآن ده برضو أظنش إن فيه ولكن المعرفة طبعا المعرفة الإجمالية إنما لو عايز تفسص بقى حرف حرف يعني هتا يستغرق الزمن كله فاحنا عندنا معرفة معرفه ما استفاده العلماء من القران والسنه وده بينقسم ثلاث اقسام زي ما انتم عارفين العقيده والفقه والايه والاخلاق دي طبعا المعروف انها بتقدم بعد, الـ بعد الـ الأركان يعني بيعرف أصول الإيمان يعني أصول الأصول زي ما بنقول ويصدق بيها وبعدين بيعرف أركان الإسلام وبعدين بعد كده بيعرف بقية العقيدة يعني مثلا يوم الآخر ووصف الجنة ووصف النار ووصف الملايكة إيه حالات ذاكت وبعد كده اللي فيه توسع إيه يعني اللي مواضيعه كتيرة وطويلة الفقه الفقه التفسير فيه شيء من المحدودية شوي من جهة المهمات يعني من جهة الأصول إنما التفسير يعني الزيادة الزيادة في التفسير هتبقى في إيه فيه الوقف والابتداء والوقف والابتداء ممكن ما يدلكش على معنى جديد مش معروف في العقيدة والفقه والأخلاق إنما يدلك على إن القرآن يدل على معنى بإسلوب ومعنى تاني بإسلوب تاني ومعنى تالت بإسلوب معاني انت عارفها مثلا يبقى فيه تنبيه وتذكير يعني الكراءات ودي طبعا دراستها ياخد وقت طويل لانما لو عرف بس الفروق بين القراءة والاخرى من غير بقى دراست الاسانيد ولا دراست المتون ولا حاجات زي كده فيبقى ده كافي برضو كافي في تحصيل المعنى الموجود في القرآن انت عرفت القراءة دي كده والقراءة دي كده انما بقى طريقة النطق مثلا الاسانيد اللي وصلتك الى هذا كل ده يعني كيمته اقل لان احنا الكيمة الاعلى في القرآن ايه فهم ما فيه فاللي يؤدي الى فهم ما فيه فهذا الله اعلم مقدم والظاهر ان دول العلماء دول ما بيتكلموا في الحكاية دي ان دي زي عندهم بديهية او يعني دي الحاجة الايه انما يعني بيتكلموا بعد كده يعني معرفة ما في القرآن زي لما بقولوا كده ابقى التفسير وبعد كده القراءات مش علم القراءات لا الفروق بين قراءات وبعضيها اللي تؤدي الى فرق في المعنى الغريب نوع من التفسير برضو يعني لو قلنا للتفسير يشمل الغريب اسباب النزول برضو تعتبر تفسير لان لو نبانى عليها حكم سبب النزول هي تعتبر من التفسير برضو إنما التوسع بقى في حاجات أخرى دي ممكن تبقى أقل أهمية من علوم القرآن يعني فيبقى الفقه أهم منها لأن الفقه ينبني عليه أن الناس تعمل الدين انما مثلا المبهمات في القرآن يعني لو معرفتش المبهمات يجرى حاجة مش حاجة خطيرة يعني وبعلمنا أهمية دراسة علم الأسانيد والرجال في زمننا المعاصر خاصة الرد على من طعن في مناهج النقر وعدالة ناقل الشريعة أو ضبطهم والله أعلم يعني هيدرس علم الأسانيد كله يعرف مثلا الرواه وأسماءهم وأحوالهم علشان يرد لا يعني الرد ده محتاج شيء من الدراسة ماشي الحقيقة لازم احنا متخصص اه واحد متخصص مش مابه احنا, احنا لازم, لازم في واحد متخصص في كل حاجة مش واحد يعني واحد يعني فيه الناس متخصصة في كل حاجة ده مفيش كلام من اجل فرض الكفاية حصول الكفاية وربما نحن واحنا لازم ولكن ولكنه يعني من فائدة اللي يبقى فيه ناس متخصصة انا قلت الفائدة القصوى والكبرى اللي هي معرفة حكم المسألة حديثة مثلا انما ده يعني فائدة تانية ان المتخصص في هذا الشأن يبقى اقدر على الرد على الشبهات اللي تثار والدفع مثلا عن حديث يضعفوه يعني حضاء الغزالي ضعف حديث الذبابه مثلا غيره كذا وكذا فكل الكلام ده طبعا في فوائد طب انا قلت اهم فايده كذا انما ده ما يمنعش ان في فوائد ثانيه بكون حاسس ان بخصص فا حاجه زي ما انا مفيش لازم ملوش لازمه ازاي اسمها ملهاش لازمه ضروري وفي ضروره ان كل العلوم تعرف ويبقى فيها متخصصين إنما إحنا بنقول بعد المجموعة اللي هي العامة عامة الطلاب بقى يعني في عندنا مجموعة يعني لو قلنا مثلا في إحنا عددنا مية مثلا نقول خمسة في مثلا علوم القرآن وخمسة في علوم الحديث وخمسة في كذا وخمسة في كذا, وخمسة في كذا طب بقي مثلا أربعين واحد غير المتخصصين يخشوا في ايه؟ ده عشان كده مندرس اهم حاجة ايه بقى؟ ادي هل يعني بعد الخمسة اللي في العقيدة مثلا الشبهات فيه كمان الاربعين دول يخشوا مثلا في العقيدة؟ ولا يخشوا في الفقه؟ ولا نقسمهم؟ يعني هل فيه تساوي في التقسيم؟ ولا؟ هنقول لا خلاص العقيدة كفاية شوية متخصصين فيها وكفاية شوية متخصصين في الأسانين وكفاية شوية متخصصين في وصول الفقه وهكذا الباقي يبقى الفقه على كلام من انما إنما والله أعلم ما فيش تعارض بين كلام المحشي وكلام من والله أعلم إن برضه يعلم من القرآن تفسيره ومن علوم القرآن ما يؤدي إلى معرفة التفسير ومن الحديث يعرف المهمات برضو ها؟ لا مش لازم قبل, مش لازم قبل. يعني يمشوا مع بعض بس أنا قصدي مقدر التبحر يعني في الأمر يبقى برضو يعرف معاني المتون ومعاني المتون ما هياش علم الحديث كله ده علم الحديث ينقسم إلى قسمين علم الرواية وعلم الدراية علم الرواية اللي هو مجرد رواية الحديث الضبط الحفظ والنقل أما علم الدراية فقسمين قسم الدراية بأحوال السند واحوال المتن من اجل اثبات النقل برده ودرجة المتون والمتون وفيه قسم كبير جدا وهو معرفه معاني المتون هو ده المقصود الاصلي كل ده عشان اعرف النبي قال ايه معنى كلامه صلى الله عليه وسلم فيبقى الاهتمام بالجزء ده من من كان علم الحديث ثلاث اقسام قسم ضبط النقل يسموه ايه قراءه الضبط ان ده اتنقل ولا متنقلش ازاي ده كل ده جزء كده كبير في يسموه علم الحديث الروايه يبقى و... و... عايزين نص علم الحديث درايه النص بتاع الاثبات والحاجه دي ديت برده للمتخصصين علم الحديث الروايه ونص علم الحديث درايه للمتخصصين النص الثاني يعرفوه الفقهاء ويعرفوه العقائدية يعرفوه الناس كلها ده الصح يبه هو عارف معاني القرآن والسنة بس هياخد من المتخصصين اللي يخليه يقدر يعرف المعاني ان الحديث ده صحيح وده ضعيف وده مختلف فيه هو طبعا عايب عنده برضه يعني يعلم من كل شيء شيئا ويعلمه كل شيء عن شيء ادي الكلام يعلموا شيئا عن, إيه؟ عن كل شيء ويعلموا كل شيء عن شيء فبنقول بقى ان احنا لو عددنا كده بيبقى يتخصص في كل لازم في كل علم ناس متخصصة وبعد كده الباقي يبقى اشتغالوا بايه هل بالعقيدة هل بالعلوم القرآن هل بالعلوم الحديث هل بأصول الفقه ولا بالفقه ولا باللغة فوالله اعلم اه سي 1 12 في العلوم اللي هو العلم علم التوحيد اشرف العلوم اللي هي الواجبات اللي فيه للي يحصل بيه الايمان يعني الجزء ده منه اشرف العلوم ولذلك لا يتركه احد الكل يعرفه مهدى طبعا مهدى مقصود برضو بالذات مقصود بالذات إنما علم العقيدة أصله أوسع من كده عشان حكيت لكم على الشيخ القيع اللي يرحمه إنما كان بيقول يا جماعة يعني مقالات الإسلاميين دي انا حفظها زي اسمي المقالات والردود والبدع والأدلتهم والردود على الأدلة والمذاهب والملل والنحل الملل يعني كمان غير الإسلامية قال مش أنا أستاذ قرآن مش بتشوفون يصلي بيكو ساعات أغلط فأيه يعني أنا نسيت بعض القرآن إنما المقالات دي أنا حافظها زي إسلام ويمكن هي اللي نستني بعضا من القرآن ده كلامه هو عندي في شريط مسجل مش يعني نبقى فطبعا في جزء كمية كبيرة ما هيش مقصودة بالذات المقصود بالذات ما جاء في القرآن والسنة من المعاني التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله عز وجل أن يولغها لنا وأن نعتقدها ونصدق بها إنما دا يعني العلم دا بالنسبة للعلم الموجود حاليا اللي في الكتب الكمياء يقولي هو دا المقصود المقصود بالذات دا الكل يعرف وهو دا أشرف العلوم معرفة معاني أسماء الله ما دا من معرفة الله وده من أشرف العلوم دا المقصود بالذات برضو فده أشرف العلوم ما فيش كلام لإنه علم بله عز وجل وبعدين العلم بإيه بأمره بأمره في الأخلاق والفقه اللي تليها في الشرف ولكن العلم بالفقه الناس تحتاجه في كل الأوقات وما استغناش عنه يبقى أفضل من تعلم يبقى أشرف من تعلم المقالات وتعلم الدوشة بتاعت العقيدة حتى علم الكلام ده حرام لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلى الشرك خيرهم لهم لأن يلقى الله بشيء من هالكلام اللي هو مجمل علم العقيدة يسموه كلام فطبعا ده حرام أصلا يعني يتعلمه بعض الناس للضرورة بما يكفي بس اللي حاجة المجتمع بس يبقى ازاي حاجة حرام زي حاجة واجبة وطبعا الفقه يعني مش مقصود حفظ المسائل المجرد إنما أن يكون فقه النفس ده كمان يعني يتحصد به فرض الكفاية يقدر يفهم الأمور ويحقق المناطات ويدخل الأمور في الأمور والمسائل المحدثة يستطيع يجد لها حكم فيبقى احنا عندنا اشرف العلوم علم بالله وهو العلم علم الكتاب والسنه على اللي في الكتاب والسنه وبعد كده الايه المقصود بالقران وبعدين متون الحديث وبعد كده الفقه والله اعلم قدم الأصول يعني قدم الأصول على اعتبار ان الفقه يحصل بالأصول والأصول ما تحصلش بالفقه ولأن الأصول أهمية المجتمع أن أنت تستنبت برضو الأحكام لأي حادثة تقع ولكن برضو مفيش غناء عن الفقه لأن الفقه متاج السلف استنبطات السلف والذي ينفصل عن هذا ويعرف الأصول ويبدأ يجتهد لوحده يبقى هوامش هيوصل لحاجة يعني الكام في المية من العلم زائد أنه يعك كتير ولخبط كتير نرجو أن نتزود من أهم العلوم الفقه حيث أننا لم نأخذ فقه منذ ثلاثة دروس من المرجف اللي بيقول كده ما انتم لخبطين الدنيا من اضطرت أسس تاني بقى مع أصول العلم دي انتم مخدتهاش مخدتوش الأصول اللي انا بقولها النهاردة انا نفس كنتش عارف قدتوها الزاني لا اول مره اراك الكلام ده <تصفيق> <تصفيق> انتو خدتوا ان النووي كامله طيب احنا موضوع الترتيب العلوم ده اول مره نتكلم فيه نلاقي على ترتيبها كده ان ايه اهم حاجه واشرف حاجه قلنا ان الواجب وان علم الايمان ينقسم الى واجب وغير واجب وبعضه حرام يعني الكلام ده كل ما قلناهوش برضه بالتفاصيل دي الدقيقة دي وان اشرفها ايه وبعدين ايه وبعدين ايه اه <تصفيق> <متحدث> <برضو> المهمات <متحدث> هيطلع على أصول الديانة اللي في الحديث يعني طبعا العقيدة المفروض أنه خلاص وبعدين الأخلاق وبعدين الفقه هيدرسوا مع الفقه ماشي هيدرسوا يعني هي اهتمام وحديث الأحكام هيدرسوا برضه للفقه وحديث العقائد احنا قلنا دي مقصودة من قبل يعني في دراسك لا لأوجبات الإيمان اللي في القرآن والسنة إنما مش لازم يعرف الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة يعني مش لازم مش لازم ده كله أهم حاجة يعرف الأحاديث الصحيحة وما ورد فيه والمعاني اللي فيها وبعد كده اشتغاله بالفقه ولازم برضه بعض الناس متخصصة في كل قسم ميدفعش حاجة تتساب يعني وقال ابن الجوزي بضاعة الفقه أرباح البضائع قال وعليه مدار العلوم فإن التسعى الزمان للتزيد من العلم أو شفت حتى كلامه محب بالله إحنا بنقوله يعني كأن فيها العلوم هيحصلها كلها وبعدين فإن التسعى للتزيد من العلم يعني بعد اللي انت خدته من العلوم دي كلها فليكن في من الفقه لأن أحوال الناس محتاجات فإنه الأنفع وقال تأملت أسباب الفضائل فإذا هو علو الهمة وذلك أمر مركوز في الجبلة لا يحصل بالكسب هيكا. تا كنت فين انت عادنا نشتمك ونهزق فيك كل الدرس قالولك في الوقت جاي قبل موضوعي يتطور يقلت ادب ان بقى فيه ناس جات افضل العلوم يا جماعة سيبك لعقائية اصول دين ولا قرآن ولا سنة ولا الكلام ده كله <تصفيق> أفضل حاجه ايه السياس وطريقتها ايه في التعلم ان فيسبوك الفيسبوك. او التويتر للناس اللي رايين شويه على قوض قولان قالهم الخليل وسعله <تصفيق> في فرق بين الكسب والاكتساب جاي تسيد تواد النهارده مع اضعف الايمان و... ها فايبه اهم أهم, اهم ولا ال... ولا العفيده اللي, اللي قلنا له ذاكر العلم مش هيذاكره الهمه ضعيف يبقى يقرا الحاجات اللي تخلي همته تعلى وبعد كده نقول له ايه اما تبقى عاليه نقول له بقى تختار ايه ولا ايه ما الموضوع واقف على الاختيار يبقى نختار له <تصفيق> ان هو اصلا هو اختار الكسل ولا ده ولا ده عشان ما يزعل يعني قال يعني في واحد ناس تقول حديث وناس تقول العقيده وناس تقول تفسير قران وناس تقول فقه انا ما ازعلش حد خلينا في الايه الحاجه المعينه وخلاص وسط الاسم ها قال كل باطله وكل فاسده نعم ان الحديث ما يلمش كل حاجه الا الدله الشرعيه 10 12 دليل الحديث بس اما بتدرس من الحديث بس بتبقى دراسه غير مكتمله لان الحديث واحد من عشر ادله فانت الكتب اللي خدت من القرآن والسنة بتجمع لك الموضوع على بعض. ماشي إنما اللي بيدرس الحديث بيقول الحكم اللي في الحديث المستفاد من الحديث إنما اللي استفيد من القرآن اللي استفيد من الإجماع اللي استفيد من القواعد والمصالح اللي من الأعراف اللي استفيد من كذا بقى مش, مش قضيته يعني فإحنا طبعا هنا بعد المدولة مع أخونا الشيخ مصطفى وغيره يعني من المتخصصين في المناهج فقلنا إن احنا ندرس ده وده مع ده فقلنا القرآن إحنا يعني بناخده في رمضان وبنقرى الوقفات والحاجات دي بنحاول ان احنا نفهم القرآن على وجهه وفي نفس الوقت هطينه في, في المنهج كدراس خدنا تفسير سهل وكده والجبن الحديث كمان بنقرهه صحيح مسلم على انه مختصر وصحيح وترتيبه يناسب الطلبة الخيبين ده وفي نفس الوقت بندرس بقى العلوم اللي اللي مستنبطه من القران والسنه يعني بندرس ده وبدرس ده يعني بندرس القران والسنه وبندرس العلوم اللي مستنبطه من كتاب والسنه على ترتيبها في كتبه وبندرس العقيده خلصناها وبعدين بناخد الايه الفقه وبناخد الاخلاق <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> على اعتبار ان احنا نختار كتاب سهل الاول وطويل القرآن طويل فبي... طبعا احنا ما وزعناش المنهج ان احنا الحقيقة انشغلنا بالسياسة وبامور اخرى كتيرة فاحنا كنا كتبناه بس ما نظرناش في نظرة اخيرة وعايزين نطبعه ونوزعه بقى على الناس ان شاء الله ونبدأ التسميع والحفظ ها السؤال ده البنبة ده العلم السيرة يندرج تحت علم الحديث عمله ترتيب خاص لنباقي العلوم او جزء من علم الحديث يعني احنا بنقرأ صحيح ما ورد في السيرة وهو ده علم الحديث جزء منه يعني جزء منه ولكن بنقرأه بترتيب الايه مش ترتيب الحديث على حسب الكتب اللي موجود فيها لا بقى ترتيب السيرة مفيش مانع وطبعا السيرة السيرة وإن كان بالنسبة لكم يمكن العلم فيها أقل إنما التذكير فيها أكثر وده احنا محتاجينه عشان علوه الهمة اللي بيقوله عليه الشيخ زكريا محتاجينه عشان نذكر ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعشان علوه الهمة وهيبقى فيه برضو معلومات مش معرفنهاش قبل كده فده هدفه الأساسي يعني وطبعا اخترنا صحيح للسنة على اعتبار انه يعني اهم ما يكون يعني اللي يعرف طيب الامر اللي هو مركز في الجبلة ولا يحصل بالكسب ده معناه ان تطلبه من ربنا تطلبه من ربنا لأنه التوفيق والتوفيق من عند الله عز وجل والتوفيق له أسباب يعني مفيش واحد يقعد كده يقول إيه أنا هعلي همتي أروح أكل حاجة ولا أشرب حاجة ولا أتنطط شوية ولا أعمل أي حاجة الهمة تعال وفيش كده علو الهمة إلى العمل الصالح ده توفيق من الله عز وجل فيبقى أنت تأخذ بأسباب التوفيق علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك هذا فمن الأسباب طبعا الدعاء ومن الأسباب الالتجاء والتوكل والارتماء والبكاء ومن الأسباب تعلم ما يحصل هذا يعني يذكرك بما يحصل هذا يعني أسباب كتير قلناها في صدق العزم لو أنتم فكرينه مذكرة العبادة اللي قلناها زمان قال وذلك أمر مركوز في الجبله لا يحصل بالكسب ده معنى لا يحصل بالكسب إنما هو توفيق والتوفيق ليه أسباب لتحصيله تعملها على شان ربنا يعطيك وأرباب النهاية في علو الهمة لا يرضون إلا بالغاية ربما بالنهاية ما ارضوش إلا بالغاية أعلى حاجة عندك حاجة عمل تعمله وتاخد عليه أعظم ثواب وحاجة تعملها تاخد ثواب أقل طب وليه ناخد الثواب الأقل ليه يعني أرضي ربنا في كل الأمور واللي في بعض الأمور أعلى وأشرف بالقرب من الله ولا يعني عاوز تبقى بعيدة على زاهد في ربنا وفي القرب منه عايز ترتفع درجات عشان تبقى أقرب إلى الله وتتشرف بالله وبجمال الله وبجلال الله وبإنعام الله ولا مش مهم الحاجات بتاعت ربنا دي مش مهمة يعني عاوز سبعمائة درجة فوق المؤمنين السياسيين والزراعيين وكله ولا مش مهم بين طبعا كل درجة مسيرة خمسينئة عام ارتفاع عن المؤمنين الى الله وقربا من الله وقربا من الحضرة الالهية ولا مش فارقة يعني خلينا بقى احنا في الهندسة برضو جات فيك <تصفيق> مش قصدي دي انها ما فيك برضو الطب <تصفيق> يا سيدي عشان خلد مش هيزعل مش مشكلة خلينا في الطب والهندسة المدنية كهربة طبعا دي حاجة عالية جدا تمشي لبعيد لا يرضون إلا بالغاية فهم يأخذون من كل فن من العلم مهمة فهو وضحها ثم يجعلون شوف يأخذهم من كل فن من العلم ايه فن يعني صنف مهمة مهمه يعني ما المهم منه يعني ثم يجعلون جل اشتغالهم يعني معظم اشتغالهم بالفقه لأنه سيد العلوم ايه يا احمد صاحب تضحك ليه مفيش يعني الحمد لله من الجوزة <تصفيق> ده اكيد مكنش بيحضر طيب الارواح مع بعضيها يعني <t up> <t's mucho> لا <t's mustache> طبعا مفيش يعني من جهة المنهج يعني اصل المنهج وطريقة ماشينا ليه وازاي يعني احسب ان ده بعد دراسة طويلة وتفكير كتير وخبرات كتيرة ومناقشات كتيرة بحيث يعني اللي عاوز يناقشني في المنهج في ايه جزء ايه انما التطبيق هل بقى كسلنا هنا نسينا عشان احنا ضعاف عشان احنا قليلين عشان كذا اه يعني المناقشة في التطبيق اتلاقينا يا مقصرين وكذا اللي مش قادرين نطبق اعلى حاجة انما هل المنهج ده اعلى حاجة ولا منهجنا فيه غلط طبعا من جهة يعني من جهة الاحتمال اه ممكن يبقى فيه غلط انما من جهة تصورنا وظننا مش يقين, مش مش يقين الظن ان ده احسن حاجة فده طبعا مظنون وإلا ما كناش مشينا فيه يعني الواحد عارف ان ده غلط او ده اقل من غير ويمشي في الغلط او الاقل ولا يمشي في اللي هو متصوره اعلى حاجة المتصوره اعلى حاجة فان كان درس وحاول يوصل لاعلى حاجة وماشي في كده يبقى ده هنا نهاية المطلوب يعني. ويفضل بقى إيه من, ده ده من جهة المنهجية يعني من جهة بقى التطبيق مطلوب بقى النشاط والاخلاص والحاجات دي حد كان بيتكلم هنا أه. فهو طبعا يعني أئمة الحديث الكبار كانوا فقهاء برضو بنفس القدر لدرجة ان ليهم مذاهب متبوعة يعني الأئمة الكبار قوي زي مثلا الزهري زي سفيان الثوري زي ابن عيينة زي ها؟ طبعا البخاري والإمام مالك يعني دول طبعا كانوا حاجة يعني في الفقه أئمة برضو في الفقه زي الأئمة الأربعة لدرجة أن بعضهم الإمام مالك قال الليث قال الشافعي قال الليث أفقه من مالك وطبعا الاتنين إيه الاتنين أمراء المؤمن في الحديث برضو يعني مش هما يعني فطبعا ما فيش كلام اللي كانوا بيجمعوا بين هذا وهذا ولكن هم يعني جمعوا بين علم الحديث بأقسامه الثلاثة مع الفقه فدول معجزات كده ربنا عملهم كده ما فيش بعدهم بعد كده بقى التخصصات إنما طبعا الفقهاء يعني في زماننا بعد استقرار الحديث وثبوته وبعد التاليف يعني ومناقشه المؤلفات الاول كان في التاسيس وبعد وبعدين التاليف وبعدين مناقشه المؤلفات ولا هجرته بعد الايه الفتح فخلاص الموضوع يعني استوى إن كان باقي حاجه ابن حجر خلصها فما بقى اللي لسه ما حصلتش يعني مش فاضل غير الحاجات اللي لسه ما عشان تحقق كتاب مثلاً عشان لو في حديث تبقى أنت متطمن ونتم تقوله المعاني امتهينا منها إنما مثلاً عشان تقول كتاب تشرح حاجة عشان في الدعوة كده يعني الفوائد اللي باقي بقى اللي العلم الأساميدي يعني والتصحيح والتضعيد لحد يقول يا شيخ اه اتفضل ما اظن انك ان فيه نصوص انما هي مسائل اجتهاديه يعني طب وهل هي متغيره ولا ثابته لا لا متغيره مش يعني كويس يعني لتغيرها محدود قوي يعني اه يعني احنا قلنا زمن التأصيل والتأسيس والتصوير وعن زمن التأليف وبعدين زمن المناقشات في المؤلفات وبعد كده الامور بقى ايه اختلفت يعني وتستقر بقى اليوم القيامة خلاص ما اظنش انه ما زال انما طبعا استنبطوا ان اصول الدين اهم لانها تؤدي إلى التوحيد اللي هو يعني أصل الأصول وده طبعا عليه أدلة كتير وإن كان ما وردش نص فيه بخصوصه إنما زواهر الأدلة تدل عليه يعني إنه مش معقول إنه واحد ما مش عارف الديانة أصل الديانة وهيبقى عم دور على حاجات تانية وبعدين مثلا بعد كده التفسير والحديث علشان الآيات اللي بتدل على الاهتمام بإنه ده يمنع من الضلال وكذا وبعدين الفقه لأنه بنية الإسلام على خمس فذكر الشهادتين وبعد كده الفقه وطبعا الروايات مش مقتصرة على ذكر الأركام الأربعة بعضها وأن تؤتم المغنم الخمس وبعضها يعني فيها حاجات تانية فيه أمور الفقه فطبعا يبقى أصول هذه الأشياء أصول يعني المعاني القرآن ومعاني الصنة ودراست العقيدة يعني ما جاء في كون السنة اللي هي أصول الدين وبعد كده الفقه بقى التوسع في الفقه والاشتغال به لأنه بحر واسع والناس محتجاله على الدوام يعني وبعدين أمور العقيدة ممكن تدرسها وأمرها ينتهي مرة وخلاص انما الفقه تفضل مع الناس يعني لو كل حقي فيه عالم أنا ممكن أجيب عالم يشرح لهم أمور العقيدة ويمشي إنما عايزين بتاع الفقه ده معهم على طول لأن أحداثهم لن تنتهي فقادي النظر إلى هذا احتياج الأمة نحتاجين للفقه على طول وللأسف إنه الجيل بتاعنا ده قليل قوي اللي اشتغل بالفقه كله انخدع بإنه يعني بامور أخرى فانشغل بيها وضيعوا الفقه فتلاقي الايه المنسوبين للفقه معدودين انما المنسوبين لغيره كثير طب شيء ايه النوع اللي يحكم خلال التخصص في المعيار اللي يحكم والله يعني هي طبعا كل واحد يستخير الله عز وجل ويعني نقسم يعني احنا كمجموعة مثلا هولي بندرس ولو معنا غيرنا برضو في مجموعات تانية نقسم يا جماعة زين مثلا خمسة في كذا وخمسة في كذا وخمسة في كذا يعني واحد يستخير وربنا يشرح صدره لإيه ولعله مثلا يعني لو في عالم معين مثلا بيشرح لك خلاص تخصص في ده ده متاح يعني ده متاح في مثلا كتب ميسرة في الموضوع ده حصلتها او لقيت عندك كده يعني بعد الاستخارة ورغبة وهمة في هذا الشأن عجبك ده وسهل عليك الحفظ وسهل عليك كذا يعني ادي واحد قوتي فاهمة في القرآن مثلا اليوم يشتغل بالقرآن فيفهم في واحد عنده ملكه فقهيه مثلا قويه وفهم في هذا يقوم ي... يوم يقرب ها. لا ده قصه طويله انما طبعا بعضهم قال هو طبعا دلوقتي الكفايه مش متحققه هو دلوقتي فرض عين على كل من يعلم هذا ويقدر عليه مع طبعا إذا كان فيه واجبات متعرضة بنقدم حاجة ونأخر حاجة قالوا برضو اللي يبتدئ فيه ويجد فيه نبوغ قالوا لا يجوز له تركه لأن ده أهم الأموم فيبقى اللي له نبوغ يستمر في هذا يعني طيب نقرأ بقى نكمل فهم يأخذون من كل فئة خلصنا احنا كلام قال ولا المحش ولا يتم امر ولا تحصل بركة الا بصلاح النية ثم ما يتعدى نفعه يتفاوت كعيادة مريض وخضاء حاجة حاجة مسلم يعني الامام مسلم واصلاح بين الناس ونحو ذلك والدما مسلم محتاج لكم ان انتوا تدرسوا كتابه علشان ياخد ثواب زياده مش كده ولحظوا اخو في الحديث الا أخبركم بافضل من درجات الصدقات والصلاه والصوم طبعا مش الايه مش الزكاه والايه والصلاه الفريضه والصوم المفروض لا قالوا بلى قال اصلاح ذات البين فإن فسادة ذات البين هي الحالقة صحاحة والترمذي يعني النوافل يعني يبقى جنس اصلح ذات البين أفضل من جنس النوافل من هذه الأشياء تصلح ذات البين ولا تقوم ليلة ها تصلح ذات البين طبعا نعم وبس دي في الليلة الخاصة إنما مش اللي هتفضل عمرك كله تصل عزيزات البين تلف على البيوت وانت بتصليش أبدا قيام ليلة أو تصليش موافل هتضعف انت انت نفسك هتبطل دين لننفعش بقديمك أهم من دين غيرك بالنسبة لك ولي أحمد أوثقه وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله وله أيضا أحب الأعمال لله الحب في الله والبغض في الله والفكراته يبقى ده حديث انتهى كده بيقول والفكرة في آلاء الله ودلائل صنعه والوعد والوعيد هو الأصل الذي يفتح أبواب الخير وينتج أفعاله كلام أخونا أحمد زكري أو أن الإنسان ينظر في هذا حتى يتحمس حتى يستصار حتى ينبعث إلى العمل الصالح وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته وإذا طبعا قعدة لا أوافق عليها بالمرة وما أثمر الشيء فهو خير من سمرته هذا لا أوافق عليه لا يعني ملهاش معنى فلما إيه اللي أثمر الشيء أبدا يعني احيانا واحيانا ما اثمر الشاي افضل من ثمرته انما يعني يكون الاصل اللي بينبني عليه يعني مفيش داعي ان خلي دي لو جيت طبقتها هتبقى عايزة يعني مجزفة عايزة استقصاء في الأمر هل ممكن يبقى المسبب أفضل من السبب ولازم السبب أفضل من المسبب إنما كنها تقدم في العمل ده ماشي لو قلنا مجهة التقديم والتأخير يبقى الأفضل تقديم للأصل عشان الفرع مش هيأتي إلا عن طريق وقال غير واحد أن نطق بكلمات التوحيد أفضل إجماعا توهد كلام ده لو فيه خلاف يعني أو بحث وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح وقال الشيخ كل واحد بحسبه هنا بقى زي ما تقول تقسيماته يعني عمل القلب أفضل عن الجوارح أفضل من هذا ده مسألته وقال الشيخ كل واحد بحسبه فإن الذكر بالقلب أفضل من القراءة بلا قلب وقال ابن الجوزي أصواب الأمور أن ينظر إلى ما يطهر القلب يصفيه للذكر والأنس فيلازمه يعني طبعا مش واضح هنا إنما الظاهر إنه يعني مش الحاجات مش زي بعضيها يعني والله أعلم ممكن طبعا في حق كل مكلف بيختلف الأمر وفي حق الأعمال برضه بيختلف الأمر يعني دلوقتي ما أسمع شيء خير من ثمراته دلوقتي راح سعد بن معاذ راح يشتم سيدنا مصعب والله معاه فنتج عن كده أنه إيه أسلم إيه اللي أفضل من إيه هنا في القصة دي يعني عايز أعرف أنا بقى افرض بلاش ان راح يشتمهم ان لما قالوا او تجلس تسمع فراح جالس يسمع واعمل عقله ده افضل ولا الاسلام مش افضل ولا الاسلام <تصفيق> الاسلام افضل من الدعوه الى الاسلام يعني هي زي تقول كده عاوزة يعني يعني مش عارف جابها منين دي ايه شيخ مصطفى برضو طبعا المثال مش ماشي مع الايه مع القاعدة دي فإن كل واحد بحسب ما فهمناش وطبعا كلام مقطوع من حاجة فمش عارفين قصده ايه ولا حاجة محناش عارفين الحقيقة محناش عارفين كلام شيخ الاسلام كان في ايه كل واحد بحسبه يعني كل انسان ولا كل عمل مش معروف وبحسبه يعني بيخالف الكلام اللي فوق ولا اصده حاجة تانية يعني هو قطع الكلام كده الحقيقة فان الذكر بالقلب افضل من قراءتي بلا قلب واحد يقرأ كده وما عندهش لا يعقل ولا يقفل بقه ويعقل الذكر يعني ينطق بلسانه وقلبه مش موجود خالص ولا ينطق بقلبه وبقه مقفول أيوما أفضل قال لك بقلبه أفضل إنما لو نطق بلسانه وقلبه حاضر بأفضل من الاثنين برضو إيه المثال ده علاقته بالقعدة يعني مش واضح يعني مش واضح برضو هنا اختصار مخلي يعني حقيقة وقال ابن الجوزي أصواب الأمور أن ينظر إلى موطاه القلب الوصفي للذكر والأنس فيلازمه وفي الفنون لو لم يكن مقاسات المكلف مقاساه يقاسي إلا لنفسه لكف به شغلا أن يصح ويسلم ويداوي بعضه ببعض فذلك هو الجهاد الأكبر المقاساه يقاسي يعني آسم كيف كده يعني يعاني فذلك هو الجهاد الأكبر لأنه مغالبة المحبوبات ده أكبر من مغالبة الكفار تعلم القتال وتضرب في ده وتموت في ده في صعوبة طبعا كبيرة إنما عشان تقعد تغالب في نفسك وفي محبوباتها دي شغلانها عصر ومن ومن فتح له طريق عمل بقلبه بدوام ذكر او فكر فذلك الذي لا يعدل به البتة ما سبقهم ابو بكر بكثرة صيام ولا صلاه ولكن بشيء وقر في قلبه الله افضل عشان نقول ثم الصلاه وأكدها كسوف ثم استسقاء قلنا فقه كبير جدا. أهو برضو البتاعة دي جاء الثاني البنبة دي كيف يتم الترجيح بين تخصص الشخص في علم شرعي وبين تخصص في السياسة أو في تخصص هندسي أو طبي مطلوب مع العلم أن فرض الكفاية غير متحقق في كل هذه العلوم يبقى احنا الكفاية مش متحققة في الكل العدد المتأهب لتحقيق المصالح يكفي كل المطالب ولا لا يكفي إن كان يكفي يتوزعوا على المطالب فنقول دول في العلم الشرعي ودول في الطب ودول مؤسما في السياسة طب لو كان بتقول ايه تشتغلت ولا لسه مش بيشتغل؟ مش بيقبض؟ طيب مفيش عزومة ليه؟ سايس بقى نقلمك السياسة تدريب مش, عشان مش عصدنا حاجة يعني تدريب على السياسة نبقى السياسة دلوقتي تأكلنا عشان تزد بقنا ولا مثلا ما تأكلناش عشان تظهر ان انت يعني توعد بقى تحسننا وبعدين هتقاسي معايا بعد مجات كلمة المقاسة ان انا وعر جدا وفظيع في السياسة وفي الحاجات دي طيب والحمد لله رب العالمين كده وقت الساعة كام عشان يا رب لسه بادئ عشان عايزين ندرس درس السياسة النهارد فاكرين ايه اتروحوا ربع ساعة بس السياسة كده هما جابوا لي اخواننا الاسئلة الكتيرة دي فالحقيقة يعني احنا ممكن نرد على الاسئلة مباشرة وراحت فين حد سرقها الى هنا مع الورقة ده